غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 وَإِنْ تَجْعَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ لَهُ لَسْمَاهُ الْحُسْنَى وَهَلْ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَآى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ وَأَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَانُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية لكادوا خفيها لتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها محارب أخرى قال هلقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها دولا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوهنا يتنخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد وتيت سولك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له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 فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياؤه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بلي إسرائيل ولا تعذبه قد جئناك بأيتم من ربك قد جئناك بأيتم من ربك والسلام على من يتبع الهدى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 قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأزل من السماء ما فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كل ورع ونعمكم كل فِي ونعمكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله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 قالوا إن آذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أنتوا تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه بانسحرهم وأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت لعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى انما صنعوا كيد ساحر ولا يُفلحُ الساحر حيث أتاه ولا يُفلحُ الساحر حيث أتاه ولا يُفلحُ الساحر حيث أتاه ولا يُفلحُ الساحر حيث, أتى يفلح الساحر حيث أتى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا بِرَبِّهَا قال امانتم له قبل اناذل لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع ان ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم ولا أصلب أنكم في جذور النخل ولا تعلمون أين أشد عذابه وأبقى قالوا لن أثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا ما أنتقى حياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السعد والله خير وأبقى والله خير وأبقى والله خير وأبقى, والله خير وأبقى الله خير وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات ومن ياتري مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحت على النهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أنسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى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 قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتموا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فقدفنا فكذلك ألقى فأخرج لهم عجداً جسداً لهم خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إن ما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا ينبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى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 قال فما خطفك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُر إِلَٰهِ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُ تَهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الزُّمَرِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا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 وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمًّا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن إِلَّا بِالذِّمَمِ إِلَّا عَشَرَةً نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة لبثتموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم يتخافتون بينهم إن لبثتموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرْهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَيَذَرْهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَئِذِ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وخشعت للصوت للرحمن فَلَا تسمع إلا همسا وخشعت للصوت للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من ذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي وعنت وجوه للحين القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا وعنت الوجوه للحين القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلم ولا هضما وكذلك انزلنا قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا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 وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلَذُنَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى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 فَإِمَّا يَتِينَكُم مِنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَظْلِمُ وَلَا يَشْقَى وَمَنْأَعَرَدَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 وكذلك اليوم تنسى قال رب لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى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 منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ومرهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من رب أو لم تأتهم بينة ما في الصحف لولا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا